وقدر فيها اقواتها في أ ر ب ع ه ايام سواء للسائلين ثم ا س ت و ي إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها فقال لها و ل ل أ ر ض ا ت ي ا طوعا أ و كرها قال تاءتينا طائعين فقضيهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ي في كل سماء أ م ر ه ا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 وذلكم ظنكم الذي ظللتم بربكم ارديكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوا لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه أ ن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 والذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا وهو عليهم عميق اولئك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعرض والائ بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض